قرن فنادوا ولا تحين مناعص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا 112. إن هذا شيء عجاب 113. وانطلق الملأ منهم أن واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة 116. إن هذا إلا اختلاق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 وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما يؤمن 117. ونحظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 118. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد 112. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب 113. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 115. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم 117. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض 111. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط 112. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب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 نَادَا أَنَّمَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فغَفَرَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا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 111. فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 113. أم نجعل المتقين كالفجار 111. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب 112. ووهبنا لداود سليمان 113. نعم العبد إنه أواب.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 ك الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاب أن حيث أصاب، والشياطين كل بنائ وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب 122. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب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 معهم رحمه منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب 118. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 119. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار 110. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار